يا اخر النور اشرق يا محمد وقت الظهر يا محمد يا اشيك روحنا للطيور روحنا للطيور مو قاله لك العمر بالتوالي والباقي منه وحس بن الليالي متلقت العمر بالتوالي والباقي منه وحس بن الليالي قال لي ما بين يا شمس ليه يا بنت احرق لهذا تسر الضنون مشتتات النواظر فيها الضعايل تحد كسر الخواطر تسر الضنون <تسر الظنوني> مشتتات النواظر فيها كسر الخواطر يا المهدي طالت واللي الي <يا> <عواجر> <يا المهدي طالت> <ولي يا لي عواجر> سل عينك تسريك منك يا بدر البدور منك يا بدر البدور منك يا بدر البدور يا, يا بدر اخر النور ايش الدنيا من نور الشري سكن زمانه فيك عاش يا ميزلالي وتر وشاق العطاش نورك ورحمتك لل يا ميزلالي نورك لل فراشه عاش مثلك ليليل عشان اللي مثلك لا لا يا اللي سامح المنتج والموزع الوحيد لهذا العمل مؤسسه الخليج الاسلاميه الكلمات شخص للشعر شخص فاضل حسن عيني على الشابك احترب لك صغير مثلك لاقي المثل في اي ديره عيني على الشابك احترب لك صغير لكي لاقي كلت لب اي ديره علي بصيره ويد دون القصيره علي بصيره ويد دون القصيره لكنها حزات تصفر اقل يمن يحين الظهر يمن يحين الظهر يمن يحين الظهر كان على الاخراج والهندسه الصوتية علي الماجدي <تصفيق> الماجد وارواح